حُرِّمَة عَلَكُم الْمَيتَة والدَّم وَلحمُ الْخزيرِ وَمَا أُهَِّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ وَْمُن خَانقَة والمَؤُذَة والْمُتَََّةُ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 فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ول مَسْتُمِّسَ أَفَلَمْ تَجد مَا أَ فَتَيََّ مُصعيدَ طَِّبًا فَمْ سَح بوجُوهِكُم وَأَدكُم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقُوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولاد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 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصرنا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 يا قومَوْمِ دَخُلُ الْ الأأَرْضَل الْ مُقدَسَةََّ كَتَبَ اللههُ لَكُمْ وَلَا تَرْْتَددُ على أَدَبَكُمْ فَتَوقالَالِبُ خاسِرين وَلُ يَ مُسَ إِ فِيهَا قَوْمًا جَبرينَ وَإِنَّ لَ نَّ دَخُلَهَا حتىَ يَخرجُ مِنْهَا فَإ يَخرجُ مِنهَا فَإِنَّ دَخِلُوا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 بِاسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 َثًا مِنهُم ببععدَ ذلكَلِكَ فِي الأررضِ لَ مُسِفون إِ مَا جَزَاءَُّذينَ يُحَارِبونَ اللهَّه وَرَسولهُ وَيَسععونَ فِي الأرضِ فَسَادًا أَ يُقَددلُ أَوْ يُصََّبُ أَوْ تُقَّع أيذهِب وَأَجُلُهُم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 لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَاتَقَبَّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ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 احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً مَتَواحِدَتَ وَلَِ لِيَبلَلُ وَكُمْ فِي مَا آتَكُمْ فَسْتَبِقُ الْ الخَير إلَ اللهَِّ مَرجعكُمْ جَمعاًا فَيونَبِّئُكُمْ بِمَاكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون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 انكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره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 أَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ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 ذالكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 وَأَلقَنَا بَيْنَهُم العدَ وَتَوالبَغْضَ أَ إِلَ يَومِ القِيامَ كلُمَا أَقَدونَا رَلِّحَرربِ أَطفَأَهَ اللهَّ وَيَسععونَ فِي الأررضِ فَسَادَ وَلَّهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِين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 إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ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 قَد ضَلّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلّوا كَثِيرًا وَضَلّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ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 كاصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ثَنَا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ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 فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إن رَتَبَتُم لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله, فيقسمان بالله لشهادتنا مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 وَإذْ تَخلُكُ مِنَ الطّينكَ هيَيئَةِ الطَّير بإذنيِي فَتَمفُخُ فيِيهَا فَتَكُ طَرًا بإذْني, بإذني وَتُبَِئُ الْ الأكْمَه وَْأَبَصَ بإذني وَإِذ تُخرج المَوتَ بِإذني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 إذ قَالَ الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم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 قال عيسى ابن مريم الله م ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية من وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 تعلم مَا فيِي نَفْسِ وَلاَا أَلَممَا فيِي نَفْسِك إِكَ أَن تَعََّامُ الْ الغُيوبَ مَا قُلْلتُ لَم إِللاا مَا أَمَغْتَنِي بِهِ أَن يعبُدُ اللَّه رَبّ وََبَّكُم وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّّيْتَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد